أربعة استمع إلى الحوار وضع علامة صح تحت الصورة الصحيحة أهلا وسهلاً يا والدي أهلاً بك يا ابنتي كيف حالك؟ أنا بخير يا والدي